أنهم مانعتهم حصولهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقد في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أهل الأبرصار.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 فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلخ رسوله ولكن الله يسلط رسله على ما يشاء والله على كل شيء قدير ما أفعل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 واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من بيارهم وأموالهم يبتغون يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون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 وَإِن قُتِلْتُمْ لَنَصْرًا نَكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَادِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَ الْأَدْبَارَ ولَئِنَّ صَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَ الْأَدْبارَ ثُمَّ لَا يُصَرُونَ لَأَلَّتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ